بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اله بعد قال المراد رحمه الله تعالى ان المفتوحه ان وهذه هي الحرف ماذا هذا الحرف رقم كم هو الخامس هذا الحرف الخامس من الحروف الثنائيه حرف الخامس من الحروف الثنائية قال ان المفتوحة،, المفتوحة الهمزة قال ان المفتوحة الهمزة الأفضل مشترك يكون شمن وحرفا فيكون شمن في موضعين أحدهما في قولهم أم فعلت أم فعلت لغة في أنا أم فعلت هذا اللغة في أنا ام فعلت بمعنى انا فعلت فهي هنا ضمير للمتكلم وهي احدى لغات انا قال والثاني في أنت, في انت واخواته فان مذهب الجمهور ان, أن الاسم هو عن والتاء حرف خطاب والتاء حرف خطاب في الجميع قال وقد تقدم ذكر ذلك صفحه كم ثمانيه <تصفيق> وخمسين قال واما واما عن الحرفيه واما ان واما عن الحرفيه فذكر لها بعض النحويين عشرة اقسام الاول المصدريه الاول المصدريه قال وهي قال وهي من الحروف الموصولات من الموصول الحرفي والموصولات الحرفية, الحرفيه الاساسيه خمسه, خمسة جمعتها في بيت من الشعر قديما موصولنا الحرفي خذ هذا الفطن انا وما ولو وكي واختم بان موصولنا الحرفي خذ هذا الفطن النا وما ولو كي واختم بان طلب منا شيخنا ابو بلال من ينظمها ها نظمتها للاخوه موصولا الحرفيه خذ هذا الفطن النا وما ولو كي وقت بأن النا وما ولو كي واختم بان هي خمسه الحروف الموصولات خمسه يجمعها هذا البيت قال وتوصل بالفعل المتصرف ماضيا ومضارعا وامرا اما الامر فالصواب انها لا توصل به لا توصل به الا اذا ماذا الا اذا قرت الا اذا قرت بحرف بحرف قر مناسب قال وأمر النحو أجبني أن فعلت يعني أعجبني فعلك ويعجبني أن تفعل يعجبني فعلك وأمرته بأن يفعل وأمرته بالفعل بالفعل قال ونص وهذه تقدم عليها حرف جر ونص سيبوه وغيرها على وصلها بالامر وستدل على أنها مصدرية على أنها الامر مصدرية بدخول حرف الجر عليها قيل ويضع فصلها بالأمر لوجهين لوجهين أي هم الوجهان قال أحدها أنها إذا قدرت مع الفعل بالمصدر مصدر عن الأمر إلا إذا قرت متى متى نستطيع أن نقول فعل الأمر صلة لأيش لأن بشرطين التصريح بلفظ الأمر قبلها قبل أن تصريح بلفظ الأمر قبل أن وجر بحرف جر مناسب وجر بالباء وجر بالباء أن هذه تجر بالباء هذا الآثار الأول الشرط الثاني تقدم لفظ الأمر عليها مثال أمرته بأنقم أمرته. فمن أين نستهد الأمر؟ من الله قبلها ودخل عليها عرف القرب أن قم أمرته بالقيام فيعني ماذا بهذا الأمر؟ فبهذا يمكن بشرطين أما بغير الشرطين والله أعلم لا يستقيم الاستدلال بها لا يستقيم علىها مصدرية خلافا للسيم وغيره قال قيل ويضعف وصلها بالامر لوجهين قال أحدها أنها إذا قدرت مع الفعل بالنصدر فاتم على الأمر والثاني أنه لا يوجد في كلامهم يعجبني أن قم ولا يعجبني ولا أحببت أن قم ولو كانت توصل بالأمر لجاز ذلك كما لا ذلك كما جاز في المضارع وجميع ما استدلوا به على أنها توصل بالأمر يحتمل أن تكون السيرية قال ولو كانت توصل بالأمر لجاز ذلك لجاز ايش أحببت ان قم لكن ما ورد عن العرب هذا يعجبني أن قم ما ورد عن العرب هذا إذن سقط الاستدلال قال كما جاز في الماضي والمضارع وجميع ما استدلوا به على انها توصل بالأمر يحتمل يحتمل أن تكون التسيرية والتسيرية هي المسبوقة بماذا؟ بلفظ فيه معنى القول دون حروفه فيه معنى القول دون حروفه وستاتي قال من قولهم كتبت اليه بان قم فالباء زائده مثلها في لا يقران بالسوري لا يقران بالسوري هذا قسم بيت حاشيه واحد وتمامه هن الحرائر لا رباه احمره سود المحاجر لا يقران بالسوري والاحمره مع حمار وخص الحمير لأنها رجال المال وشره وهذا كان من عاده من العادات الجاهليه عند العرب ان ركوب الحمار عندهم من ماذا من المذمه ومن الأمر المعيب فجاء النبي عليه الصلاه والسلام ركب على حمار وكان له حمار اسمه عفيف يركب عليه يمشي فيه تواضعا عليه الصلاه والسلام وكذلك اصحابه ركبوا عليه ولما كان يركب على حماره وينتقل الى دور الانصار يدعوهم الى الله عز وجل تعرض عبد الله بن ابي لهذا الامر تعريضا بماذا بمركب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس المركب النهيس لقد آذيتنا بنهت حمارك. على الحمار عندهم ما له يعني أنه نتن وأنه يعني فيه شيء من الرائحة المستقبحه عند هؤلاء الجاهليين فأراد عبد الله بن ابي أن يثير ماذا؟ أن يثير نعرة؟ على النبي عليه الصلاة والسلام لكن أخزاه الله برجال من قومه ماذا قالوا له قالوا له والله لغبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعني أطهر منك يعني غبار حمر النبي غباره ما هنا غباره أنفس منك وأطهر منك والله السعى قال قال وسبحان الله البيت ينسب إلى الراعي النميري والراعي النميري متأخر وهو من المشهد بشعره هو قبل المئة والخمسين الهجرية ومع ذلك قرى بين الراعي النميري وبين غيره يعني من المنافرات والمناكفات الشعرية أشياء الكثير، أشياء الكثير حتى أن بعضهم نطق بإيش بالزور والجهل، بالزور والجهل، والله المستعان وربما هجية القبائل بأسرها، هجية القبائل بأسرها. قال تنبيهون انا المصدريه هي احدى نواصف الفعل المضارع بل هي ام الباب وتعمل ظاهره وامره تعمل ظاهره تظهر يعني وجوبا وتظهر ماذا جوازا تظهر وجوبا تظهر جوازا طيب وتعمل المضمره تعمل المضمره وجوبا في كم مسائل في خمس وتعمل مضمره يعني جوازا عفوا تعمل مضمره جوازا في خمس وتعمل مضمره وجوبا في سبع قواعد سبع قواعد قال على تصصير المذكور في في باب اعراب الفعل باب اعراب الفعل يعني في باب اعراب الفعل اي من كتب النحو في مواضعها سواء كان يعني بهذا العنوان ام بغيره ام بغيره قال وقال قال وذهب ابن طاهر الى ان الناصب للمضارع قسم غير الداخل على الماضي الامر وليس بالصحيح صحيح المصدريه هي واحده المصدريه هي واحده واذا دخلت على الماضي يكون الماضي مبني محل نصب محل النصب والفعل الماضي تدخل عليه أنا المصدرية ويكون مبني في محل نصب وتدخل عليه ماذا أيضا يقع الفعل الماضي فعل شرط أو جواب شرط ويكون مبني في محل أيش في محل نصب وليس للفعل الماضي محل من العراب إلا في هاتين القاعدتين إذا أتى بعد حرف الناصب او أتى فعل شرط أو جواب شرط لا يوجد فعل ماضي مبني في محل الا في مسالتين المساله الاولى اذا تقدم عليه ناصب فهو فعل ماضي مبني في محل نصب والمساله الثانيه اذا وقع فعل شرط او جواب شرط فهو مبني في محل جسم اذن ها هذه فائده نفيسه قال وذهب النطاهر إلى أن أنا الناصب للمضارع قسم غير الداخل على الماضي بالأمر وليس بصحيح وليس بصحيح أيضا الداخل على الأمر كذلك ولا يكون فعل الأمر له محل من الإعراب لا يكون فعل الأمر له محل من الإعراب إلا في هذه الحالة إذا تقدمت عليه أنا المصدرية المسبوق بلفظ الأمر المجرورة بحرف الجر بهذين الشرطين لا يكون فعل الأمر له محل من الإعراب مبني فعل الأمر لا يكون مبني لا يكون مبنيا له محل من الإعراب إلا في مسألة واحده ما هي إذا دخلت إذا كان بعد أن المصدرية المجرور بالباء المتقدم عليها لفظ الأمر امرته بان قم هنا له محل والاصل انه ايش فعل امر لا محل له من الاعراب والاصل في الماضي فعل ماضي لا محل له من الاعراب لا محل له من الإعراب. هذا اصل اذن الفعل الماضي يكون مبني له محل من الاعراب في مسألتين خلاصة وفعل الأمر يكون مبني له محل من الاعراب في مسألة واحدة هذه فائلتان هاتان فائلتان نفيستان ينتبه لها ينتبه لها وهي قل قلما ينبه عليه في الكتب بالرغم إن كتب النحمة مما, مما يختص بهذا لكن قل أن يذكروها اللهم اشتعين وهي من الأهمية بمكان وهي من لطائف الباب هي من اللطائف هي من اللطائف قال الثاني المخففه المخفوة من الثقيله وهي ثلاثية وضعا ثلاثية وضعا ما معنى وضعا استعمال العرب لها ثلاثية أصلها أنّ قال الثاني نخفى من الثقل وهي ثلاثية وضعا وإنما عرض لها ايش عرض لها التخفيف عرض لها التخفيف قال وهي ثلاثية وضعا بخلاف التي قبلها خلاف التي قبلها وقوله بخلاف التي قبلها خلاف التي قبلها ان ان المخففه من الثقيله ان المخففه من الثقيله ماذا الاصل فيها ايش الاصل فيها ايش ان تصغيرها فيها المصدريه وايضا يحتمل قوله بخلاف التي قبلها اي بخلاف ايش انا المصدريه فانا المصدريه يعني ماذا ثنائيه وضعا يحتمل هذا يحتمل هذا والا وانا وانا المخففه تنصب الاسم وترفع الخبر يجب اعمالها انا المخففه من الثقيله بالفتح يجب اعمالها اعمالها واجب لكن ماذا ان المخففه من الثقيله المكسوره الهمزه اعمالها ماذا اهمالها كثير ويجوز اعمالها يجوز اعمالها لكن المخففه من الثقيله التي هي أن يكون اسمها ضمير الشان محدوف اسمها ضمير الشان المحذوف قال وعن المخففه تنصب الاسم تروح الخبر كأصلها إلا أن اسمها منوي ما معنى اسمها منوي؟ ضمير محذوف مقدر ما معنى منوي؟ ضمير محذوف مقدر تقديره أنه او انها فإذا قلنا أنه أي الأمر العظيم والشان العظيم وإذا قلنا عنها اي القصة العظيمة أو الوقعه العظيمه ضمير الشان ضمير الشان هذا غرضه تعظيم المقام غرضه التعظيم لا يذكر ضمير الشان الا في مقاه التعظيم حتى قال بعضهم في مدح شيء فأشربت معناه ضمير الشان فأعربت في الحان بالالحان يعني مدح منظومه بهذا الامر على أنها ايش ما معنى فأشربت معنا ضمير الثاني فأعربت الحان بالالحان فأعربت أشربت معنا ضمير الثاني أي أن هذا نظم معظم هذه منظومه عظيمه أشربت التعظيم فأعربت فأعف فأعف فأعربت فأعربت في الحان بالالحان يعني أعربت يعني أعربت عن يعني عن في هذا الوقت بالألحان إيه بالكلام الجميل على محتوى المنظومة الذي نظمها نظمها قالك أصلها إلا أن اسمها منوي لا يبرز إلا في ضرورة أسمعنا اسمها منوي مقدر محذوف مقدر لا يبرز إلا في ضرورة ما معنى لا يبرز؟ لا يظهر ليس معنى أنه يصبح ضمير بارز يعني هو يصبح ضمير بارز لكن معنى لا يبرز لا يظهر والبرز هو الظهور فيتوافق في البرز هنا المعنى الإصطلاحي أي أنه ضمير بارز والمعنى ايش اللغوي هو الظهور ضد الشتار قال ولا يبرز إلا في ضرورة تقومي الشاعر فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقه هذا يعني من ماذا؟ يعني من حماقة الاعراب يقول لامراته أنه كريم وأنه يحبها حب زائد طيب من مقتضى المحبة قال ولو أنك في يوم الرخاء يوم الرخاء يوم يعني الأمور طيبة وشان وجود الدراهم والمتاع موجود يقول فلو أنك في يوم الرخاء سألتني يعني سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق يعني لو سألتني يعني يعني فراق لفارقتك طيب هذا ما هو مقتضى محبة هذا ولكنه هذا حماقة الاعراب يعني حماقة الاعراب طيب يطلق هذا ما تصبح صديقه يعني هذا من ال من من من بمكان من استهه بمكان وهذه مبالغة مبالغة في الحب عادت بإيش عادت بعكسه عادت بعكسه ونسفت أصل المحبة أصل المحبة فلو أنك في يوم الرخاء سألت سألتني طلاقك لم أفخل وأنت صديق سبحان الله والله مستعان فيبقى الـ هذا الـ هذا البيت لم يذكر لكنه من شواهد المغني وشواهد العقيل شواهد الهمم <تصفيق> <تصفيق> نفسه من هذا الباب بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون اثمالا أنك وأنكي يعني من هذا من هذا قال فلو انكي يعني اصلها ايش انكي فبرز الضمير هنا ضمير بارز غير مقدر وعجز بعضهم برزه في غير ضروره ونقل عن ونقل عن البصري ونقل عن البصريين ولا يزم يكون اسمها المنوي ضمير شان خلافا لقوم وقد قدر السباة في قوله تعالى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أنك إبراهيم قد صدقت الرؤيا وخبر أن المخففه يعني قد يكون خروجه عن ضمير الشأن قليل كما أن بروزه يكون مقدر منوي مقدر بروزه قليل وخروجه عن الشأن قليل هذا هو القول الراجح فيه. قال وخبر وخبر أن المخففة إما جملة اسمية نحو آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يعني أنه أنه هاي الشأن العظيم في الجنة قال وإما جملة فعلية مصورة بقد نحو نعلم أن قد صدقتنا أو حرف تنفيس نحو علما سيكون علما سيكون او حرف نفي نحو علم ان لن تحصوه او لو تبينت الجن ان لو كانوا أن لو كانوا لم يكن الفعل غير مصرح او دعاء فلا يحتاج الى فاصل نحو أن ليس الانسان الا ما سعى هذه ان مخففه من الثقيل مباشره فعل جامد ونحو الخامسه والخامسه ان غضب الله عليها على هذه القراءه على قراءه غضبه الضاد ان غضب الله عليها ورفع لفظ الجلاله على الفعليه وندر عدم الفصل مع غيرهما كقوله علموا ان يؤملون فجادوا قبل ان يسالوا باعظم سؤل هذا بيت يعني من مدح الكرما وهو من أبلغ الأبيات في مدح الكريم من أبلغ الأبيات في مدح الكرما علموا أن يؤملون فقادوا يعني هم علموا أن لغيرهم أمل فيهم زائر أو كذا أو نظر إلى حال يعني إلى الحال أو كذا فعلموا ان هذا الزائر ماذا يحتاج امر فجادوا عليه قبل ان يساله يعني عرف حاجته فاعطاها له يعني بدون ان يحجه الى طلب او سؤال هذا من أبلغ ابيات من ابلغ الابيات في مدح الكرماء علموا أن يؤملون فقادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي هنا اي يؤملون يعني اتى بعدها فعل متصرف وأن مخففها من الثقيلة هذا من النادر هذا من النادر هذا من النادر لذلك ماذا يقول ابن الملك الأحصن الفصل بقدعون في نوم تنفيس ولو وقليل ذكر لو ذكر لو قليل والأحسن الفصل بقد أون في ناء أون في نو تنفي سنبله وقليل نذكر له قالوا في جازه في الاختيار خلاف جازه في الاختيار خلاف تنبيهن قال مذهب الكوفيين في أن محبة المستقيلة أنها لا تعمل لا في ظاهر ولا في نظر وقد جاز سبأ أن تلقى له ظن وتقدير فلا يكون لها عمل فلا يكون لها عمل وهذا خلاف المشهور قال وعلم أن عن المخفى من الحروف المصدرية فإن قيل أن المصدرية فإذا قيل أن المصدرية فأن المصدرية فالله صالح لأن الناصب للفعل ولأن المخففة والفرق بينهما أن العامل إذا كان فعل علم يعني بماذا نميز المصدرية من المخففة من الثقيلة الآن معنا أن معنا أن مخفها من الثقيله وهي مصدرية ومعنا أن المصدرية كيف نفرق بين الأمرين؟ هذه تؤول المصدر وهذه تؤول المصدر نفرق بالأمرين بما قبلها أن المخفها من الثقيله تشبق بعلم أو ظن. إذا سبقت بعلم وهو ما يفيد العلم أو اليقين, أو اليقين أو اليقين أو اليقين فهذه وجوباً أن تكون مخففه من الثقيلة وإذا سبقت بظن وإذا سبقت بظن فهو يجوز فيها أن تكون مصدرية ناصبة للمبارع ويجلس ان تكون مخففة من الثقيلة متى إذن؟ إن سبقت بعلم ومعنى بعلم أي ما يفيد اليقين سواء بلفظ العلم أم بلفظ غيره أم بلفظ غيره من, من افعال القلوب وهذا يجب يجب أن تكون المخفة أن من الثقيلة إذا سبقت بعلم الأمر الثاني أن تسبق بظن. أن تسبق بضن أن تسبق بظن أكسب summarize وجه أن تكون مصدرية وأن تكون عيش وأن تكون مخفة من الثقيلة في غير هذين الوجهين مصدرية مصدرية يجب أن تكون مصدرية في غير هذين الأمرين يجب أن تكون مصدرية وفي العلم يجب أن تكون مخففه من الثقيلة، وفي الظن يجوز الوجهان، إذن هذه الفائدة ضبطت من اجل التفريق بين أنا المصدرية وبين أنا المخففة من الثقيلة، فأنا المخففة من الثقيلة مصدريه وأنا المصدرية تفيد المصدر اسمها أنا المصدرية، الفرق بينهما هذه الثلاثة، ما جرد من العلم والظن يجب أن تكون المصدرية. ما سبقت بعلم وقلنا المقصود بالعلم ما يفيد عيش اليقين بأي لفظ من أفعال بأي لفظ من ألفاظ أفعال القلوب والأمر الثالث أن تسبق بما يفيد الظن سواء بظناء أو بغيرها من أفعال القلوب ما يفيد الظن ما يفيد احتمال الرجحان هذه يقلز فيها الأمران أن تكون مصدرية وأن تكون خفية ثقيله بهذا يعني تنضبط الفوائد قالوا الفرق بينهما أن العامل إن كان فعل علم فهي مخفف وإن كان فعل ظن قاس الأمران نحو حسبوا ان لا تكون فتنة جاء جاءت قراءة فيها ايش الا تكونوا تكون وجاءت قراءة الا تكون قال فمن, جعل فمن جعلها الأولى يعني ماذا مصدرية نصب الفعل نصب الفعل بعدها ومن جعل الثانية رفع وقال وإن كان غير ذلك فهي الناصب للفعل نحو الذي أطمعه يغفر لي خطيئتي مدين والذي أطمعه يغفرانه لي والذي أطمعه يغفرانه لي قال ونحو أنت صوم خير لكم صومكم خير لكم وأن عفو أقرب للتقوى عفوكم أقرب للتقوى وان تصبروا خير لكم صبركم خير لكم ثلاث ايات متشابهه كلها تأول المصدر المنسبك اول بالنوت ثلاثة ثلاث ايات وانت صوم خير لكم صومكم خير لكم تدا خبر وانت عفوا اقرب للتقوى عفو كم اقرب للتقوى مبتدا وخبر وان تصبروا خير لكم صبركم خير لكم مبتدا خبر قال وإذا وليها فعل مضارع مرفوع وليس قبلها علما ولا ظن كقوله كقول الشاعر ان تقران على اسماء ويحكما مني السلامه والا تشعرا أحدا, تشعر احدا ان تقران قال وقراءه بعضهم لمن اراد ان يتم الرضاعه فمذهب البصريين أنها عن المصدريه أحملت حملا على أختها مع المصدريه أحملت حملا على ما أختها عن على ما المصدريه أختها ومذهب الكوفيين وهذا هو الكوفيين انه خففها من ثقيله هذا تعليل تقول حملا على ما أختها هذا تعليل ومذهب المصريين انها مخففه من مع مذهب الكوفيين انها مخففه من ثقيله والأقرب القواعد أنها ماذا مخففة ما تقيل ثالث الثالث الثالث عن المفسرة وهي التي يحسن في موضعها أي قوله يحسن في موضعها أي أي الذي هي حرف تفسير أي التي هي حرف ماذا تفسير قال وعلامتها ان تقع بعد جمله تقدم عليها جمله الشرط الاول فيها معنى القول دون حروفه الشرط الثاني والشرط الثالث الا تقر بحرف قر لأن إذا قرت بحرف قر وسبقها الافضل الامر فهي ماذا المصدريه هي المصدريه والثالث الا يدخل عليها الجار الا يدخل عليها الجار إذن كم شروط على أنا التسيرة؟ أنا المفسر كم شروطها؟ ثلاثة. الأول أن تقرأ بعد جملة. الثاني أن يكون في الجنة على القول دون حروف. الثالث ماذا؟ الا لا تقرب حفظك. قال دون حروف نحف أحيلا إليه أن صنع الفلك. الشاهد أن صنع الفلك. جملة أن صنع الفلك تفسير لمن؟ تفسير للوحي لأن الوحي ماذا فيه فيه معنى القول دون حروفه فيه معنى قال ولا توقع الحروف قال قال ولا تقع بعد صريح القول خلافا لبعضهم لا تقع بعد صريح القول وإنما تقع بعد ما يفيد المعنى بعد بعد بعد ما يفيد مع القول قال وإذا ولي أن الصالحة وإذا ولي أن الصالحه للتفسير مضارع معه لا وإذا ولي ان الصالحه للتفسير مضارع معه لا و اذا ولي ان الصالحه للتفسير مضارع معه لا نحن اشرت اليه الا تفعل جاز رفعه و ونصبه و فرفعه على ماذا الا تفعل الا تفعل فمن رفعه جعل ان افسره لا فعل مرفوع ولا نافية ومن قزمه ماذا جعلها جعل لا ناهيه جعل لا ناهيه ومن نصبه قال وقزمه على جعل لا ناهيه هو نصبه على جعل ان مصدريه ولا نافية وان كان المضارع مثبتا جانز رفعه ونصبه باعتبارين ما معنى بالاعتبارين قاس رفعه على أن أن ماذا مفسره وقزمه على أن لا ما هي أن هي يعني عفوا قاس رفعه على ماذا على أن أن مفسره وقاس سنصوا على أن أن مصلرية ويمتنع الجزم؟ لماذا يمكنع الجزم؟ لوجود لا لعدم وجود لا لعدم وجود لا نعم قال تنبئهن ماذا هو الوصيين أن, المفسر... أن المفسرة قسم ثالث ونقل عن الكوفيين أنها عندهم مصدرية هذا قول مرجوح قال الرابع لكن يعرف أن هناك قول الرابع أن الزائدة أن الزائدة قال وستطر الزيادتها بعد لما هذا الموضع الأول فلما أن جاء البشير فلما أن بشير، طيب هذا الموضع الأول واحد من بعد لما طيب في القرآن ماذا نقول سله وتوكين وبين القسم ولو الموضع الثاني الموضع الثاني وبين القسم ولو في قول الشاعر أمام الله الا لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العثيق أما والله أن لو كنت حرا ساهد أن لو كنت ان هذه إذن انها قبل لو بين القسم وبين لو بين والله وبين لو والله أن لو قال ووقع لابن عصور أن, أن أن هذه حرف يربط جملة القسم يا حرف يربط جملة القسم الحرف أن ليست من حروف العطف حتى تربط أصاب أقول مرجوح قال وشد زيادتها بعد كاف التشبيه شد في قول الشاعر كأن ضبية تعطو إلى وارق السلم يقول الكاف حرف جر وأن زائدة وضبية مجرور بالكاف هذا على رواية ايش قال في رواية من جر هذا يتبه جميل في روايتي من قرأ لماذا في روايتي من قرأ لأن البيت يجوز فيها الرفع كأن ضبية نجعل أن مخفف من الثقيل مهملة نجعل كأن نقول كأن مخفف من كأن مهملة فنقول كأن ضبية ويجوز نقول عيش كأن ضبية نجعل كأن مخفف من الثقيله عامله كأن ضبية وإذا قلنا كأن ضبية هذا شاذ نجعل الكاف حرف جار وأن زائدة وضبية مقرور بالكاف فيها ثلاث لغات قال ولا تعمل على الزائدة شيئا وفائدتها زيادة وفائدة زيادتها التوكيد هذا أي حرف زائد أي حرف زائد في لغة العرب فمعناه ايش التوكيد وما معنى التوكيد تكرار الجمله تكرار الجمله مرتين او ثلاثه معنى التوكيد التوكيد اللفظي بمثابه تكرار الجمله مرتين او ثلاثه توكيد لفظي قالوا ذهب إلى الى انها قد تنصب الفعل وهي زائده نستدل السماع والقياس أما القياس اما السماع فقوله تعالى وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وما لكم الا تنفقوا وأن في الاثين زائدة قوله وما لنا الا نؤمن بالله واما القياس هو فهو أن الزائد قد عمل قد عمل في نحو ما جاءنا من أحدين ما جاءنا من احد قال وليس زيد بقائم ولا حقه له في ذلك اما السماع فيحتمل فيحتمل ان تكون ان فيه مصدريه دخلت بعدما بعد ما لنا ما لنا وما لنا لا نقاتل قال فقال لتضمنه معنى ما منعنا تضمنه معنى ما منعنا يعني ما يمنعنا ما منعنا عن عدم المقاتله في سبيل الله قال ما معنى واما القياس فلان فلان حرف الغر الزائد مثل غير زائد في الاختصاص بما عمل فيه بخلاف أن فانها قد وليها الاسم في قوله كان ظبيه على رواية الجر فان هذه ماذا وليها الاسم وليها الاسم يعني فهذا اختصاصها يعني ما اصبحت خاصه بما عملت فيه ما أصبحت خاصة بما عملت فيه قال تنبيه قال على رواية القار قال تنبيه تنبيه لغة القارة الصلاحة الإعلام بفائدة قديدة أن الزائدة ثنائية وضعا وليس أصلها مثقلة وخفيفة خلافا لبعضهم ولذلك لو سمي بها اعربت كيد وصغرت نحو انين لا أنين لا أنين هذه أنا الزائدة ثنائية وضعا وقوله ولو سمي بها هذا افتراضا افتراضا وصغرت هذا تصغير عيش افتراضي اختباري تصغير افتراضي اختباري وإلا التصغير بالأمور الصرفية والصرف لا يدخل في ماذا لا يدخل في الحروف الصرف لا يدخل في الحروف لكن هذا اختبارا هذا النور اختباري. قال الخامس من معاني أن قال أن تكون شرطية تفيد المجازة ذهب إلى ذلك الكوفيون في نحو أما أنت منطلقا انطلقت وجعلوا منها قوله تعالى أن تضل إحداؤه ذكرة قالوا فعل ذلك على الفاء قالوا ولذلك دخلت الفاء يعني فتذكروا القواب وجعلوا منه قول الشاعر وهو الفرزة حاشي وقعلوا منه قول الشاعر أتكزع أن أذنى قتيبة حزتاء جهارا ولم تكزع لقتل ابن خازمي أتقزع أن أذنى قتيبة حجة قهارا ولم تقزع لقتل ابن خازم طيب قتيبة هو قتيبة بن سلم الفاتح المشهور وابن خازم هو عبد الله بن خازم أمير خراسان من قبل ابن زبير قال ومنع الشاهد ماذا أن أذنى أن أذنى قتيبة حجة أن أذنى قتيبة حزتها وقوله أن أذنى هذا يدل على ماذا على تقدير اي شعر قبلها أن حزتها أذنى قتيبة حزتها من باب الاشتغال من باب الاشتغال قالوا من على ذلك الرسولين وهذه هذه على انه مصدرية السادسة أن تكون نافية بمعنى لا أحكاه ابن مالك عن بعض النحويين قالوا وأحكاه السيد ابن السيد ابن السيد كابن السيد سيد البتريوسي قالوا وهو محمد عبد الله بن محمد البتريوسي نزيل بلنسية من بذة الأندلس توفي سنة واحد حاشية واحد قالا قال عن أبي الحسن الهروي عن بعضهم في قوله تعالى قل إن الهدى هدى الله أيوت أحد أي لا يوت أحد قلت ونقله بعضهم في الآيات عن الفراء وهي من زادة وزكرية لماذا لقب بالفراء قالوا لأنه يعني أولين له العلم ولن أولين له العلم في وقت يسير من عمره سمي الفراء أي انه فر العلوم فر العلوم ودبغها كما تدبغ الفراء قالوا صحيح أنها لا تفيد النهي وأن في الآية مصدريه في إعرابها أوجه ذكرتها في غير هذا الموضع قال السابع أن تكون بمعنى لألا قعل بعضهم من ذلك يقولوا تعالى يبين الله لكم ان تضلوا أي لألا أي لألا تضلوا أي هذه دائما تفسيريه وما بعدها يا اخوه ما بعد اي ماذا يعرب دائما ما بعد اي ماذا يعرب اي عطفيان يعرب عطفيان ولا يوجد لا يوجد يا اخوه لا يوجد عطف عطبي يعني عطفيان بحرف الا في مساله اي لا يوجد عطف بيان بحرف الحروف خاصه بعطف ايش بعطف النسق وحروف العطف عشرة دفع عطف النسق وعطف البيان لم يأتي بحرف لم يأتي بحرف إلا في هذه المسألة بعد أي بعد أي التشفيرية قال ونحن قالوا كثير ومذهب المصريين أن ذلك على حد في مضاه أي كراهة أن تضلوا وذهب قوم إلى أنه على حذف لا ورده مبرر قال ثمن أن تكون بمعنى إذ بمعنى إذ تقدير ال تقدير النضاف يعني أنسب للمعنى. وتقدير لألا أنسب للأهض عندنا مرجحان ولألا هذا هو قول الفسرين دائما يفسروها بلألا وقول البصريين من حيث المعنى انسب وأقرب وأقرب للصواب هذا هو قول البصريين هنا أقرب إلى ترجيح النحوي قال ثمن تكون بمعنى إذ مع الماضي ذهب إلى ذلك بعض النحويين معنى إذ وجعلوا منها قولوا تعالى بالعجب أن جاءهم أي إذ جاءهم قيلوا مع المضارع أيضا كقوله تعالى أن تؤمنوا أن تؤمنوا بالله ربكم أي إذ آمنتم قال إذ آمنتم وجعل بعضهم أن في قوله أتكزعوا أن أذنى قتيبة حجتا أي إذ أذنى قال بمعنى إذ وليس بشيء أي أن هذا قول مرجوح قول أن أن تأتي معنا إلّا القر ورجوع. وهذا ليس وهذا ليس بشيء ترجيح. وأم في الآيتين مصدرية وأم في البيت فهي عند الخليل مصدرية عند المرد المخففة على خلاف. التاسع أن تكون بمعنى أن تكون بمعنى أن أن تكون بمعنى إين المخففة أن تكون بمعنى إين المخففة السقيلة. قال تقول أن كان, زيد أن كان زيد لعالما بمعنى إن كان زيد لعالما ولو دخل عليها فعل ناسخ لم تعلقه اللام بعدها, بعدها بل تفتح ذهب إلى ذلك ابو علي الفارسي وابن ابي العافية في قوله, في قوله وفي الحديث في قوله في الحديث في قوله في الحديث في قوله في الحديث لقد علمنا أن كنت لمؤمنا فعندهما أن, أن لا تكون في ذلك إلا مهتوحة ولا تلزم اللام وذهب الأخفاش الأصغر يعني ينصون قالوا وهو علي بن سليمان أبو الحسن توفي سنة خمسة عشر ثلاثمائة حشي واحد انبهرواه قاله ابن الأخضر من هو ابن الأخضر؟ قال وهو أبو جعفر محمد بن الحسن أستاذ الكسائي والفراء شيخ الكسائي والفراء وأول من وضع كتابه في النحو الكوفي نا أبو الحسن قال نعم سبق نظري له الحاشية ثلاثة قال وهو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الإشبيدي توفي سنة أربعة سنة خاصية هجرية وقال إلى انه لا يجوز فيها الا الكسر وثلثه اللام وعليه أكثر نحات أكثر نحاتي بغداد ونحات بغداد ماذا فعلوا جمعوا بين اراء المذهبين واعتمدوا على الترجيح يعني جمعوا اراء مذهب اهل الكوفه واراء مذهب اهل البصرة ثم ماذا فعلوا يعني رجحوا بين الاقوال ونظروا فيها فمدرسه بغداد تعتبر مدرسة عيش أي مدرسة ترجيح، مدرسة مستقلة ترجيحية. يتلقفون تلقفون ما عند القوم ورجحوا. قال إلى أنه لا جسها فيها إلى, إلى أنه لا جسها للكسر. وترزمن الله عليها كثر نحاتي وغداد. قال العاشر والأخير. قال العشر أن تكون قازمة ذهب إلى ذلك بعض الكوهيين وأبو عبيد واللحياني وحكى اللحياني أنها لغة بني صباح من بني ضبه وقال الرعاسي وهو الرعاسي هذا الذي سبق النظر إليه وقال وهو أبو جعفا الحمد الحسن أستاذ الكسائي والفراء الشيخهما وأول وضع كتابا في النحم الكوهيين قال فصحاء العرب ينصبون بأن وأخواتها, وأخواتها الفعلة ودونهم قوم يرفعون بها ودونهم قوم يجزمون بها وقد أنشدوا على ذلك أبيئة منها اذا ما غدونا قال ولدان قومنا تعالوا إلى أن يأتنا الصيد نحطب نحطبي تعالوا إلى أن يأتنا الصيد ونحطبي شاهد إيش؟ إلى أن يأتينا الصيد نحطبي ياتنا يأتينا هذا مكزوم حد الحرف العلة ونحطي أيضا مكزوم وإنما حرك بالكسره لالتقاء ماذا للمحافظة على حركة الروي ليس هناك الأساكنين وإنما لأقل الروي لأن القصيدة بائية مكسورة نحطي والشاهد ماذا إلى أن يأتنا أن جعلوها شرطيه وياتي فعل الشرط ونحط مقام الشرط الجازم وقول وقول الآخر احاذر أن احاذر ان تعلم بها فتردها احاذر ان تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هي تحاذر ان تعلم بها فتردها هذا من هو جميل بثينه تحاذر ان تعلم بها فتردها فتتركها ثقلا علي كما هي شاهد ماذا أن تعلم جعلها جازمه ليش جازمه لتعلم لي الفعل الذي بعدها قال وقد كنت نظمت لها ثمانية معان في هذين البيتين وأقسم أن مفتوحة وأقسم أن مفتوحة مصدرية مفتوحة حال وأقسم أن مفتوحة مصدرية وزائدة أو مثل أي و ومخففة وزائدة أو مثل أي ومخففة وأقسم أن مفتوحة مصدرية وزائلة أو او مثل أي أو مثل أي ومخففة ومعنى لئلا ثم لا ثم إذ حكوا وجازمة أيضا فخذها بمعرفها أبيات جميلة عجها وأقسم أن مفتوحة مصدرية وزائلة أو مثل أي ومخففة ومعنى لألا ثم لا ثم إذ حكوا وقازمة أيضا فخذها بمعرفة وأقسامها مستوحة واصدرية الأولى وزائل ثانية أو مثل آية الثالثه ومخفوة الرابعة ومعنى لألا الخامسه ثم لا الثالثة ثم إذا السابعة حكوا وقازمة ايضا فخذها بمعرفة يعني هذه ثمانية معاني ذكرها ذرك هذا من معاني. طيب إن شاء الله إلى هنا بهذا نكون انتهينا من اي حرف من الحرف الخامس يعني من الحروف الثنائية وغدا بإذن الله جل وعلا نأخذ الحرف السادس من ماذا؟ الحرف السادس من ماذا؟ من الحروف الثنائية وهو أو وأو هذه حرف عطف طيب إن شاء الله وبهذا إلى هذا الموضع من الكتاب نكون ماذا قد تعلينا صدر الكتاب بكثير إن شاء الله إلى هنا يجزاك الله خير رحمه لله رب.